حتاب المبين إننا أنزلناه في ليلة مباركة إننا feet sí. رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاهِكُمُ الْأَوَّلِينَ بسم الله Yeah. عسى أن ربنا صدق الله العظيم